أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذرون أن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جزاء بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ولفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ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 وَاَخَرُونَ اَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ فَالخَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَاَخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون, وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ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 والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفاجر في الهار فانهار به, فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون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 وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ جَهَنَّمَ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مُؤَجَّلَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم, حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله بكل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 وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّ مَلْجَأَ مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ وَظَنُّوا أَنَّ مَلْجَأَ مِنْ اللَّهِ وَمَعَ الصَّادِقِينَ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَحْرَارِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عن نفسه ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ وَلَا مَغْرَمُ شِتَاءٍ وَلَا صَيْفٍ وَلَا يَطْغَوْنَ عَن مَّنِ اهْتَدَى وَلَا يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَلَا يَسْرِقُونَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ إِلا كُتِبَ لَهُم بِهِ حَمَنُ صَالِش إِ اللهَّهَ لا يُظير أييرًا المُحسِنين وَلَا يُ في قُونَ نَفَقَت صَغِهِرَتَ وَلَ كَبيرتَ وَلَا, ولا يَقُقَعونَ وَادِيَ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 وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ نَّرًا أَوْ مَثْنَىٰ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ ثُمَّ وَلَا هُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ أَلْيَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ تَنفَّرُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَ رسول من انفسكم عزيز عليه عزيز عليه ما عرفتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرا تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ۖ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ نَّبِيٌّ ۚ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ يدبر الأمر مَا من شفيع إلا مِنْ بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إِلَيْهِ مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا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 هُ نازِل للتَعْنمُ عدددَ السنينَ وَالْحساب مَا خَلَقَ اللههُ ذلكَكَ إِا بِالحَقّ يفَّيرآيات لِقَ يعلَمُون إِ فختِلَ في فيِي الَّْلِ وََّهَار وَماَا خَلَقَ اللههُ في السمواتِ وَالأَرض آي ان يلقى قوم يتقون ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وطمئنوا بها وطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون الا سيبون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم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 لَقُضِيَ إِلَيْهِمُ الْأَجَلُ هُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ, أو قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ ضَرَّهُمْ كَأَنَّمَا رَكَ أَلَمْ يَدْعُنَا مَرَّ كَأَلَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضَرٍّ مَسَّ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَأْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ وَيَأْتُهُمْ رُسُلُهُمْ اينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خالفه في الارض من بعدهم لننظر لننظر كيف تعملون عَلَيْهِ الْآيَاتُ نَبَيِّنَاتٌ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا آتِي بِقُرْآنٍ غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ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 بِماَا لا يَعنمُ في السمواتِ وَلا فيِي الأضْ سُببحانهُ وَتَعَلَ عََّا يُشْكُون وَمَا كَلَ سُؤِلنا أمَّدَ وَاحدَةً فَخدَلَكُ وَلَولَا كَمَةٌ سَبَقَدْ مِ رُبٍّ كَ قضَ بَلَهُ فيِي مَا فيِيه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 إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِۦ غيبته وفرحوا بها والفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم وجاء صين له الدين لنا ان جئتنا من هذه لان جئتنا من هذه لنكونا من الشاكرين فلما انجاهم اذاهم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس ان بغيكم على فِى مَتَاعِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَتَاعِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كما ف أَزَلناهُ مَِ السَّم فَخَ قوَبي فَفَْلَ قَابين بَاتُ الأرضِ مِ يَأكُل النسُالأَن آمامُ حتىَ إذاَا خَذَةِ الْ الأرض إِذ خَذَتِ الأأَرُّْ زُخرُ فَهَا وَزَّيَانَكُ وَظََّ أَهْنُهَا وَظََّ أَهْنُهَا أََّهُم قادِرونَ عَلَهَا أَتَهَا أَرُنَا أَتَهَا أَمرناَا لَلًَا أَونَهَا رًا فَجَعَنَّهَا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 أشاء إلى صراط مستقيم